أنصار قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا أسد النوت ولا نذل ونزدرى نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن إندو والنفير في رضا الله نسير نبتغي دوم الرضا أمنا نص الشريعة نحن إندو والنفير في الله نسير نبتغي دوما الرضا أمنا نصر الشريعة أمنا نصر الشريعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي المكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة قوم محارب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن للدين حصون نحن لا نخشى المنون للشهادة سائرون بخطى حث سريعة نحن للدين حصون نحن لا نخشى المنيون للشهادة سائرون بخطاح ثن سريع بخطاح ثن سريعة نحن أنصار الشريعة أو محارب ووقيع نحن عشاق والمعارك والمكانات الرفيعة نحن انصار الشريعة أو محارب ووقيع نحن عشاق والمعارك والمكانات الرفيعة نحن للدين الفداء نحن أحفاد البرا Muzanazil Miza, Obni Zeyid ve Rabi'g, Nhpnu l-Din بنور ربيع نحن انصار الشريعه قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات نحن انصار الشريعة. قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن لله جنود نحن في الحرب أسود أنحمى ديني نذود وسنمضي في الطليعة نحن لله جنود نحن في الحرب أسود أن حمد دين نذود وسننظف الطليعة وسننظف نحن أنصار الشريعة أو محارب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيع نحن أنصار الشريعة أو محارب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيع وسيلقى والطغاة المرجفون مننا ما يكرهون وسنصليهم نقيعة وسيلقى الكافرون والطغاة المرجفون مننا ما نكرهه وسنصليه نقيع وسنصليه نقيع الدم وانصار الشريعه ام حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن انصار الشريعه ام حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة وسنال نبل حرب أرباب الفساد كي تسود شريعة الإسلام في الأرض الوسيعة وسنعلن بالجهاد حرب أرباب الفساد كي تسود شريعة الإسلام في الأرض الوسيعة